الخامس يقول صاحبه أخي يخرج مع جماعة التبليغ ونصحته مرارا فكيف يكون التعامل معه أولا بلغه مني السلام فإن هذه الجماعة مبتدعة ضالة وبضاعتهم هي توحيد الربوبية الذي أقر به أبو جهل وأضرابه من صناديد الكفر ولم يدخلهم في الإسلام حين أنكر توحيد الألوهية، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم وسبث رعيهم. نعم، فهذه الجماعة ضالة مظلة مبتذعة، وحذف ح من أحذرو منها، وإنه إن لم يشركها. فهو ضال وظل مبتدع أقول لك أيضا أنها إذا وجدت مجالا للدخول في السياسة دخلت وصارت حربا على أهل السنة وفي عام 1400 هجري لما حصلت فتنة الجهيمان وجد من تلك الجماعة جماعة الجهيمان وجد بينهم عدد من جماعة التبليغ. هذا جاءنا. أنا كنت في مركز الدعوة. فجاءتنا عن طريق الإمارة تعميمات من الملك خالد رحمه الله تحذر من هذه الجماعة. نعم. سؤال السادس يقول وذكر الأخ بقول بعض السلف ما ابتدع الرجل بدعة؟ إلا استحل السيف، فالبدعة هي طريق لسلل السيف في وجه من يخالف هؤلاء المبتدعة، وثمة دليل آخر هذا أخرجه الدارمي عن ااا عمر بن سلمة نعم عمر عن عمر بن سلمة الجرمي رحمه الله. قال كنا نجلس الغدات على باب ابن مسعود فجاءنا أبو موسى فقال أخرج أبو عبد الرحمن قلنا لا بعد فجاء ابن مسعود فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن رأيت اليوم في المسجد أمرا استنكرته وما رأيت إلا خيرا طبعا يعني فيما يظن لكنه مستنكر لأنه لم يكن معهودا فيما عرفه ذلك ذلكم الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفة نعم ولا في عهد الخليفتين لأن هو ابن مسعود أميرا لعثمان على الكوفة ليس كذلك هو أميرا هو أميرا لعثمان على الكوفة رضي الله عن الجميع فهو لم يعهده أعني آبا موسى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر فاشتنكر قال وما, وما وما قلت لهم قال لم أقل لهم شيئا وأنا في انتظار رأيك انظري وقل الأمير لم يحب أن يتقدم بين يدي الأمير المسعود أميره نعم رأي قال رأيت قوما حلقا وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا مية فيسبحوا مية فيقول هللوا مية فيهللوا مية كبروا مية فيكبروا مية قال هل لا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيئا ثم أتى ابن مسعود على حلقة من الحلق فقال ويحكم يا أمة محمد ما الذي تصنعون هذا محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح بابا ضلالة قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا قال كم مريد للخير لا يصيبه زجره موب المسعود رضي الله عنه، وذلك المجتمع طيب، هاه؟ يعني من التابعين في أوايل التابعين، ممن أخذوا عن عثمان وغيره، نعم. فقال ووأظنهم زجروا، يعني مجتمع مجتمع ذاك حاله لا يخالف الأمير، نعم. فقال عمر بن سلمة الجرم رحمه الله وراوية الخبر أي نعم قال بن سعود في آخر في آخر حديثه قال الرسول الرسول رسول صلى الله عليه وسلم نعم إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فلا أدري لعل أكثرهم منكم سبحان الله قال راوية الخبر فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوماً نهروان رأيتم؟ هذا مصداق قول القائل من الأئمة ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف هذه البدعة وهي ذكر جماعي على تسبيح أو تسبيح بالحصى جماعة هذه البدعة عصفت بهم حتى استحلوا دماء خيار الأمة من الصحابة ها؟ ومن معهم من فضلاء التابعين يتقربون لله بقتالهم في عهد عدى رضي الله عنه يقول الرواح الرواح الجنة الجنة فنبه أخاك وحذره وإن لم يقبل فعده مبتدعا وداره لمدارات والديك لكن فيما بينك وبينك شد عليه لا ترحمه نعم